بوك تو شاك ستون ستون في البانك في البنك امي اكتا اكاونت خلتة جاي اريد ان افتح حسابا اريد ان افتح حسابا ايه يمار باس هنا جواز سفري هنا جواز سفري ايبون ايه يمار ठिकाना وهذا عنواني وهذا عنواني عمي amar account e taka jama اريد ايداع نقود في حسابي اريد ايداع نقود في حسابي سحب نقود من حسابي اريد سحب نقود كشوف حسابي اريد ان استلم كشوف حسابي ami ekta travelers check bhangate chai urido an আমি কোথায় সই করব আমি জার্মানি থেকে টাকা আসবার জন্য অপেক্ষা করছি হাওয়ালা মিন আলমানিয়া এই আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার হোনা رقم هنا رقم حسابي هل وصلت النقود الفلوس هل وصلت النقود عمي تاكا بنيموي كورتي ساي هذه النقود اريد ان هذه النقود আমেরিকান ডলার চাই আমাকে ছোট নোট দিতে পারেনা এখানে কোনো এটিএম আছে কোন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে ম্যাম التي يمكن استعمالها أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها भाषा शिक्षा संक्रांत सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम पेते